Aguz bil Allah min al shaytan rajim. Bismillahi Rahim. Ata amr Allah fa la ta'astajilu. Subhanahu wa taala amma yushrikun.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 تعالى عما يشركون. قل قل إنسا من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.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 119-ينزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل ومن كل الثمرات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 وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وألقوا في الْأَرْضِ رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 هموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون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 بيحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم فلا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد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 بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدنيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جنات عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة ضيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 ناصرين <تصفيق> واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بل ولكن الناس لا يعلمون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 وَمَا بكم من نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عنكم إِذَا فَرِيقٌ منكم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون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 أَيُمِسْكُهُ عَلَى نُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوهُ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ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 من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فَمَن لَّذِينَ فَضِّلُوا بِرَادِدِ عَلَى مَا مَلَكَ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ ثَوَابٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ آل أنفسكم أزواجه وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات أَفَبِالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ الله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلا وَجَعَلَ وجعل لكم من الجبال وَجَعَلَ وجعل لكم تَقِيكُمُ تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وَأَلْقَوْا إِلَى الله يوم إذن السلام وظل عنهم ما كانوا يفترعون هالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أم ما شهيدا عليهم من أنفسهم وجعلنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر وَالْبَغْيِ يعظكم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ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 ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما قددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرنة كانت آمِنَةً مطمئنة يَأْتِيهَا رِزْقُهَا ردا من كل مكان فكفرت بِأَنْعُمِ الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 Spreek in Aaroba, Kamil, Latina, Aram, Mosso, Abidjan, Natin, Somatabo, Mim, Bardizani, Kawa, Oslaho, in Aaroba, Kamil, Bardizani, Araf, Rovrahi. إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة